نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم والتعليم تَنقُ الله وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَإِنْ قَدْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وقال الله اني معكم لئن اقمت مصلاه واتيت آمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُهُمْ وَأَقَرَّ وَمَنْ لَقَىٰ خَيْرًا فَهُوَ لَنَا وَمَنْ أَدْرَكَ فَضْلًا فَهُوَ لَهُ وَأَنَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ لَا أُكَفِّرُ إِنَّ نَعْمَ السَّيَّاتِكُم وَلَا أُدْخِلَنَّكُم جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 فبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّا وَضَعُوهُ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَنقَضُ قال يعو على خائنتين من غم إلا قال إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ